هذا الجدار عزيزي عصام كيف حالك وكيف الحياة في ويلينغتون، عاصمة نيوزلاندا أعتقد أنك نسيت كل شيء عن مصر منذ فترة لا ألومك كثيرا فقد عانيت كثيرا في الأعوام الأخيرة حتى إنك صرت تشتهل فرار اشتهاء لكن الوطن لفظة معقدة كثيفة تشتمل على الأرض ورائحة الجو والبشر والسماء و وا وا. لكل وطن نجوم خاصة به لكل وطن رائحة ليل خاصة به لا تقل إنك تعبت من كل شيء في مصر لا تقل إنك تعبت مني مثلا يعزين عن فراقك أننا نقيم في شقتك بالعجوزة على الأقل هي تحمل رائحتك ولمساتك في كل شيء إنها الشقة التي عشت فيها أعوام طويلة وحدك وهي الشقة التي أثرت خيال الكثيرين حتى راحوا يتهمونك بأشياء كثيرة ناسين أنك مجرد أستاذ جامعي غريب الأطوار لست سفاحا ولا ماجنا ولا غارقا في الفساد مجرد علامة استفهام آدمية أخرى والبشر يمقطون علامات الاستفهام تذكر عندما رأينا تلك الحشرة الغريبة في شرفة دارك لم نتردد ونزع كل منا حذاءه واندفعنا نسحقها نحيلها غبارا تناثر في الريح هل كانت تلك الحشرة ضارة؟ هل كانت سامة؟ بالطبع لم نعرف وعلى الأرجح كانت حشرة بريئة لكنها غامضة كانت علامة استفهام لذلك كرهناها ولذلك سحقناها هكذا أنت شخص غريب الأطوار لا بد أن يعتبره الناس عدوا مخيفا في النهاية سئمت أنت كل شيء وقررت الفرار حصلت على تأشيرة للهجرة إلى ذلك البلد البعيد النائي نيوزلندا لا أحد يعرف عنه إلا أن فيلم سيد الخواتم وحلقات زينة صوروا هناك من الواضح أنك لن تعود أبدا على كل حال أنا وزوجتي أحببنا شقتك فعلا إنها جميلة بحق وتنم عن ذوق راق مكتبتك ما زالت هنا وكذا معظم قطع الأثاث أنت لم تتزوج لهذا توقعنا أن نجد شقتك مقلب قمامة أو ساحة حرب لكنك منظم تهوى النظافة بشكل مرضي لم نحدث أي تغييرات كما تعلم لكن ذلك الجدار ذلك الجدار الذي بنيته أنت والذي يقسم غرفة الصالون إلى نصفين هذا الجدار بصراحة يضيق علينا الغرفة كثيرا كان طول الغرفة أربعة أمطار فجعلها الجدار مترا ونصفا كما أنك جعلت الجزء المعزول من الغرفة بلا أبواب ولا طريقة للدخول له باختصار أنت جعلت الجدار مزدوجا هذا بيتك وأنت حر لكن من حقي بعد أن صرت أعيش هنا وبعدما صارت الشقة لي بعقد تمليك أن أفهم لماذا تصر على هذا الجدار عندما سألتك عنه قلت لي إنك جمعت وراءه كل ما تملك من مهملات لا تريد أن تراها ولا تجرؤ على التخلص منها مثلا مهدك وأنت طفل رضيع هذا شيء لا تريده ولن تستعمله أبدا لكنك كذلك لا تطيق أن تلقي به في مقلب قمامة أو تبيعه لبائع روبا بيكيا يستعمله كمبسقة مثلا مجموعة صورك طيلة مشوار حياتك نحو خمسة صنضيق مليئة بالصور هذه لا تريدها لكنك كذلك لا تطيق أن تحرقها هكذا قررت أن تضع كل هذه الأشياء في هذا المغزن وبنيت ذلك الجدار كانت شروطك واضحة هي أنك ستعطين الشقة بسعر لا يصدق شقة فاخرة كهذه في حي راق كهذا بهذا السعر فقط هناك هذا التعهد الشرفي بعدم إجراء أي تغييرات طبعا هذا يتضمن عدم هدم الجدار لكن لما هذا الإصرار الغريب؟ المخلص محمود عزيزي عصام كما قلت كان من الواضح أنك راغب في عدم هدم الجدار أفهم هذا والله العظيم لكن زوجتي لا تفهمه بعد أيام من الحياة في الشقة قالت لي كيف نستغني عن ثلثي حجرة الصالون بهذه البساطة لأننا أخذنا الشقة بهذا الشرط هناك من يلعبون الشطرنج فإذا خسروا اكتشفوا أن اللعبة سخيفة ومملة ومضيعة للوقت نحن لن نكون كهؤلاء هكذا صمتت بعد أيام عادت تطلب مرة أخرى أنت تعرف قصة ذو اللحية الزرقاء؟ إنها تعبر بدقة عن فضول الأنثى زوجة ذو اللحية الزرقاء منحها زوجها قصرا به تسعة وتسعين غرفة لكنه اشترت ألا تفتح الغرفة المئة النتيجة هي أنها لم تعد تطيق الحياة ولم تعتر في الكون كله إلا تلك الغرفة المئة ثم فتحت تلك الغرفة حسنا أنت تعرف باقي القصة وإن القلم لا يسقط من يدي رعبا لا داعي لهذه الخواطر، لكن قل هذا لزوجتي بالله عليك مشكلة الزواج بالنسبة لشخصية كشخصياتي هي أن الطلقاتك لا تصل لهدفها أبدا هناك من يلوي معصمك في آخر اللحظة أو يضع حاجزا أمامك أو يغطي عينك وأنا اعتدت أن أريد الشيئة فيحدث منذ أسبوع جاءت زوجتي مكتائبة وقالت لي هناك روائح غريبة آتية من خلف هذا الجدار فلتقطع ذراعي إن لم يكن صاحبك نسي قطة ميتة هناك لا أدري لم تخاطرين بذراعك يا عزيزتي إن بتر ذراعك لن يجعلك أجمل فأنت عدم المؤاخذة لا تشبهين فينوس ميلو في شيء إنما تقولين مستحيل السبب أن الجدار مبني بالقرميد وهناك طبقة ملاط سميكة مع طبقة دهان حتى لو كان الجيش الإسرائيلي كله ميتا بالداخل فلن تتسرب رائحته ثم أننا نتحدث عن عدة أشهر هذه هي الفترة التي تنتهي فيها البكتيريا من مهمتها المقززة التي تقوم بها ببسالة وبلش مئزاز إعادة النيتروجين للتربة من جديد. أي أن أي جثة تتحول بعد هذه الفترة إلى عظام سقيلة نظيفة رائعة الجمال عديمة الرائحة. قالت لي زوجتي في الحاح. لم لا نجلب أحد العمال ليحدث فجوة في هذا الجدار لنرى؟ قلت في حزم لأننا وعدنا صديق المسافرة أولا ولأنني أعرف ما سيحدث سوف تصنعين الفجوة وتطلبين توسيعها ثم ترين أنه لا داعي لسدها من جديد تعال نوسعها أكثر وفي النهاية نجد أنك أزلت الجدار فعلا برغم إرادتي وأنني للمرة الألف لعبت دور الطفل الأبلة لا أنا أرفض بعنف على كل حال رحت أتشمم رائحة الجدار بعناية للنسوة حواس أكثر حدة من حواس الرجل هذا أكيد لكن لا رائحة لشيء ميت لو شئت الدقة لقلت إنها رائحة حساء الفاصوليا هذا لا يثير القلق أنت تعرف النساء يا صديقي زوجتي تنهض في منتصف الليل صارخة غارقة في العرق زوجتي تخشى الاقتراب من الجدار ليلا لقد جعل هذا الجدار حياتي جحيما بالفعل أمس قالت لي في قلق فلتقطع ذراعي إن لم يكن هناك شيء حبيس بالداخل هناك صوت خدوش على الجدار من الداخل أنا متيقنة من ذلك ثم شيء يحاول الخروج المخلص محمود عزيزي عصام كيف ظل شيء حياً كل هذه الأشهر؟ لا يوجد مدخل لهذه الغرفة المغلقة إن جدار البناية نفسه يحدها من الخلف لكن من الوارد أن يلعب الصوت بعض الألعاب الغامضة أحياناً في منتصف الليل كان الجيران يخرجون لنا من بلوعة المطبخ وكنت أسمع مدام عواطف تتشاجر مع أستاذ مصطفى لأنه لا يبدل جواربه إلا كل أسبوع ربما هم يخدشون جدران غرفتهم الآن قالت زوجتي في إصرار فلنهدم الجدار لا تلح بشدة حتى تذكرت تلك الأسطورة التركية الشعبية عندما يردد الناس حطم الصخرة يا فرهاد حطم الصخرة يا فرهاد والبطل يقول سأحطمها من أجلكم سأحطمها زوجتي كانت تردد اهدم الجدار يا محمود اهدم الجدار يا محمود وأنا على وشك أن أقول سأطلقها من أجلكم سأطلقها سوف أعترف لك بشيء أنا نفسي أخاف هذا الجدار لقد كنت أقف جواره ذات يوم فسمعت حفيفا كأن هناك ثوبا يحتك به من الجانب الآخر قف شعر رأسي رعبا ورحت أتنصت يخيل لي أنني سمعت طرفا من محادثة لكن بصراحة لم أتبين أي مقطع سوى كلمة لا يطاق من جديد ألقي باللوم على العاب الصوت قمت بالطرق عدة مرات على الجدار فلا صوت سوى توك توك توك. ما وراء الجدار أجوف فعلا لكن كيف تتحمل؟ أن توجد في شقتك الخاصة غرفة لم تدخلها قط أحيانا أشعر أن هذا الشرط اختبارا منك لفضولنا هذا اختبار يفوق الطبيعة البشرية وفي النهاية سوف تعود من مخبائك الخفي وتمنحنا زكيبة من الدنانير مكافأة لنا على أمانتنا صباح اليوم حدث شيء غريب لقد وجدت زوجتي جاثية هناك جوار الجدار فلما رأتني ارتجفت وبدأت تشهق وتصرخ واكتشفت أنها تحمل مثقابا تريد أن تصنع به ثغرة في الجدار تريد أن ترى وكيف ترى من دون ضوء هل تنوي إدخال منظار ليفي ضوئي من الفتحة كما يفعلون مع مقابر الفراعنة لكنها أشارت في ثقة إلى مفتاح ضوئي صغير على الجدار الأيمن قالت إن هذا المفتاح كان يضيء مصباحاً ما بهذا النصف من الغرفة قبل أن ينفصل ربما ما زال المصباح سليماً ويمكن أن يضيء لنا هذا القبر المغلق أضاءت المصباح فخيل لي أنني سمعت صرخة هناك كائن بالداخل لا يطيق النور أم أنني أهلوس؟ أمرتها أن تطفئ النور حالاً، فقد تكون هناك أسلاك كهربائية عارية، شرارة وكومة من الورق، ربما لا يوجد أكسوجين يسمح بالاحتراق بالداخل، لكنني لن أجازف. الحق إنني أزداد عصبية وتوترا بسبب هذا الجدار الكريه، لا أعرف إن كانت عصبيات خاصة أم هي عدوى من زوجتي، لكن المصاب بالدرن لا يتساءل كثيرا عن مصدر العدوى وإنما يطلب العلاج وعلاجي عندك بلا شك ما الذي يوجد في تلك الغرفة يا عصام؟ لا أتكلم عن الصور والمهد وذكريات الطفولة أتكلم عما هو موجود حقا أرجوك أن ترد أشعر أنني أكلم نفسي هل ما زلت حيا؟ أم أن قبائل الماوري قامت بطهيك تحت التربة والتهمتك في احتفالها السنوي لو حدث هذا فهو شيء مؤسف لكن أتمنى أن أعرفه لو حدث لأن هذا يحررني من قسمي يومها سوف أزيل هذا الجدار وأعرف الحقيقة سوف يتسرب نور الشمس والهواء إلى هذه الظلمة الملغزة الرطبة ولسوف نشفى من تساؤلنا عما ينتظرنا خلف الجدار أرجوك أن ترد يا عصام المخلص محمود عزيزي أستاذ عصام للمرة الأولى أكتب لك أنا مدام ثريا القماش التي بعت لها تلك الشقة بالعجوزة أعتذر إن كنت أسبب لك أي إزعاج لكن بصراحة لم أعد طيق ترك ذلك الجدار الذي بنيته أنت في غرفة الصالون لقد كان طول الغرفة أربعة أمطار فجعلها الجدار مترين ونصفا أعرف أنني قبلت هذا الشرط منك بل إننا ذهبنا للمحام لتوقيع عقد الشقة وبعد التوقيع جعلني المحامي أوقع على تعهد بعدم عمل أي تعديلات في الشقة لكن الأمر لا يطاق فعلا أهم غرفة في شقة التي هي ملكي ضيقة جدا ثم إنني بالفعل لا أعرف ما تضعه خلف هذا الجدار باستثناء ذكرياتك المزعومة هناك رائحة عفن دائمة تتسرب من تحته أذكر أنني دعوت ضيوفي ذات مرة للغداء وقد أعددت حساء فاصليا ممتازا له رائحة رائعة لكنهم عزفوا عن الأكل لأن رائحة العفن تلك تزايدت فجأة فصدت نفوسهم وماذا عن الأصوات؟ أصوات واضحة تتكلم بالداخل أحيانا أخدش الجدار بظفري متوقعة أن يسمعني أحد بالداخل، ذات مرة تعالت الأصوات فعلا، فأصابتني نوبة هستيريا ورحت أصرخ في وجه زوجي، هذا الجدار يثير جنوني، إن هذا لا يطاق، لا يطاق، الأدهى أن هناك من يدق على الجدار كثيرا كأنه شخص يستوثق من وجود فراغ خلفه، وذات مرة فوجئت بنجفة الصالون تضاء من دون أن يضغط أحدهم المفتاح وسمعت صوتا كأنه صوت مثقاب يضار في الجهة الأخرى من الجدار فصرخت بقوة عندها انطفأ النور ثانية عزيزي أستاذ عصام أكره أن أقول هذا لكني أخطرك أنني سأهدم الجدار ومهما كانت المسؤوليات القانونية فقط أردت أن تعرف لأنني شخصية واضحة تتحرك في النور مع الشكر ثري القماش بص وطل الحوادث بناء على بلاغ من محمد القماش تاجر للعقيد هاني الحفناوي انتقل رجال الشرطة إلى شقة صاحب البلاغ بالعجوزة حيث تبين أن مالك الشقة السابق عصام محمد فتحي في نيوزلندا حالياً قد قام ببناء جدار في غرفة في الشقة وأصر على ألا يهدمه المالك الجديد لكن سيدة ثورية زوجة المالك الجديد للشقة أصرت على أنها تشم رائحة كريهة عبر الجدار وقامت بجلب عمال لهدمه بعد الهدم فوجئت بوجود جثتين لرجل وامرأة في حالة تحلل تام ويبدو أن صاحب الشقة السابق قد قام بقتلهما ودفنهما في هذا الجزء ثم بنى جدارا بنفسه أثبت فحص الأوراق الخاصة بالقتيلين أن الجثة لمحمود الشيمي وزوجته ويبدو أن القاتل دعاهما لشقته بحجة اقتراب سفره ثم دس لهما مخدرا في الشراب وقام بجرهما إلى هذا الجزء من الغرفة واستكمل بناء الجدار الذي كان قد بدأه فعلا قبل ذلك وفي الأيام التالية استدعى عمال المحارة والنقاشة ليتأكد من أن القبر مموه بالكامل يعتقد أن سبب القتل هو خلافات مالية بينه وبين القتيل أمرت النيابة باستكمال التحقيقات عزيز عصام أعتقد أن خطاباتي لم تصل لك ربما لأنني لم أرسلها قط ربما لأنني لم أكتبها قط على كل حال فهمت أشياء وأشياء وقد بدأت أخيرا أستوعب الحقيقة الشنيعة التي لم أستوعبها قط بسبب سذاجتي وإنني لا أتذكر بجلاء كل ما حدث يوم دعوتنا لدارك لتصفية ديونك لي زوجتي تتحدث عن أننا يجب أن نلحق بك في نيوزلندا لاستعادة الود القديم وأعتقد أني أوفقها على ذلك فما رأيك أنت؟ المخلص محمود